وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الطالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فلعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين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 إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فأت به ان كنت من الصادقين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 فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم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 قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى القوا ما أنتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون وقالوا بعزه فرعون إن لنحن الغالبون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 قم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون فلا سوف تعلمون لا عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير إن إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ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 فانفلق فكان كُلُّ فِرْقٍ كَطَاوِ العظيم عَظِيمٍ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وأنجينا موسى مُوسَى معه مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآية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 فَنَظَلُ لَهَا عَاقِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَثْعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا أَبَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ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 والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيي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 يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وَخِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ ينصرونكم أَوْ ينتصرون فكبكبوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من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 وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون قالوا انومن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون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 فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين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 ثم دمرنا الآخرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم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 ولا تبخس الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين واتق الذي خلقكم والجبلة الاولين قالوا انما انت من المسحرين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 أفبعذابنا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أَغْنَى عنهم ما كانوا يمتعون وما أَهْلَكْنَا من قرية إلا لها منذر ذكر وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبذ لهم وما يستطيعون إنهم عن السماع لمعزولون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 تنزل على كل أفاق أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون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 لفضيله ينقلب.